Bismillah al-Rahman al-Rahim. Al-Ladin kafiru wa caddu'an sabilillahi a'zl'a amalahum. Wal-Ladin amanu wa amilussalihat wa amanu bima nuzul'ala Muhammadu wahwal-haq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 تموهم فشد الوثاق فإنما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لتصر منهم ولكن ولكن ليبل وبعضك ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة Dinah dari abadinya, Damar Allah عليهم, dan untuk orang kafir, contoh mereka itu karena Allah maha penjaga orang yang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 وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينة مرؤبه كما زين له كما زين له سوء عمله واتبعوا أهوائهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماءٍ غير آسٍ وأنهار من لباني لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء, وسقو ماء حميما فقط Amgahum, wminhum yang istimewa. Ilyka hatta, jika xarjum min gudik, qalul, qalul lil ladin aulul ilmada. Qalaa nifa, ulaiqal ladin taba Allahu ala qulubihim, wa tabagu ahwahum, wal ladin htdu uzadhum لقوهم فهل يظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراؤها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم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 ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم taatu wa qaulu ma'roof, faidah azam al-amr, falu sadaqullah lakaan khaif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 إن الذين رتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنُقيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفي هم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء هؤلاء أريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبل ونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشنوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى.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 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار Maka matulah mereka yang kafir, maka Allah akan mengampuni mereka. Janganlah kamu menghalang mereka dan berdoalah kepada Allah untuk berdamai dan mereka yang beriman dan Allah bersama kamu, Allah bersama kamu dan tidaklah Allah أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوه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 وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدَّ القَوْمُ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ